ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم اللَّهُ الله الذين صدقوا وليعلمن الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الكاذبين يَعْمَلُونَ حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء مَا يَحْكُمُونَ ساء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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحم الخطاياكم هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون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 وإبراهيم إذ قال لقومه عبد الله واتقوه ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إنكم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثنوا وتخلقون أفكار إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغو عند الله الرزق وعبدوه أشكروه إليه ترجعون وإذ تكذبو فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أو يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَةِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه إِلَّا أن قال قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لا لقوم يؤمنون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 وَقَالَ إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا إلا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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل, فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم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 وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون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 دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء مِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهَا من, مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ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 اللّه يكفرُونَ وَمَن أظْلَم مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللّه كذباً أَو كَذَّبَ بِالحَقِ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّم مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَار نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا